فَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَعَالَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا الظُّلْمَ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً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 فَيَقُولُ أَن أنتم أم للتمّ عبادي ها أولاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما اتعتم حتى نسوا الذكر كانوا قوما بُرَا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 وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالومام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا مَن كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَتَدَنَّى إِلَى الظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَدَبَّرْنَاهُ تَدْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ التي أَمْطِرَتْ مَطَرًا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَاثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ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 النوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ النَّامُ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۖ فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إلا كفوراً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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يكونون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم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 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما